الشوق البيت جوار بيتنا ولا ترعى حقوق الجار سلام للماجربنا في بحر الشوق ما له قرار البيت ولا ترعى حقوق الجار ونمداد عيني you يا سحر الشرق يا غنوة يا بحر الشهد أروي سلام من عينك الحلوه يرد الروح يحيي يا سحر الشرق يا غنوة يا بحر الشهد أروي أنا أتمنى أعيش فيك ماذا عمري أغنيهم أنا اتمنى عيش فيهم ماذا عمري أغنيهم ولم جاني علانا ولم van Allah salam Salam, Allah salam, Allah. Salam, min غزال يخطف وديانه يكيد عزال ويك خاينه محبينه وخلانه سلام من عودك المايل غزال يخطف وديانه يكيد عزال ويك خاينه محبينه وخلانه قضيت I'm a man, I'm a